والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لع فيه وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.